وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وظنوا, وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُونَ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 شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَا أَبَاهُ وكُ بُلَّةَ مِن بَعْدم أَفَتُم لِكُناَ بِمَا فَعَلَ مُبَقِلُون وَكَذَلِكَ نُ فَصلُ الْآياتَاتِ وَل عَهُم يَْجعون وَتْلُ عَلَْهِ اتَيناهو آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اخلد الى الارض واتبع هوى فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصَّ الْقَصَصُ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ